السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مستمعينا مستمعي راديو حياتي ومستمعي برنامج لوك لوك راكب توك توك طبعا مستغربين من عنوان البرنامج واكيد بتقولوا يعني ايه لوك لوك راكب توك توك وعايز يقول ايه بالزبط استاذ لوك لوك بينزل الشارع بالتوك توك بتاعه بيشوف سلبيات كتير جدا في الشارع من سلوكيات الناس وتصرفاتهم وبيجي يحكيها لنا مش بيحكيها لنا من باب الترفيه ولا من باب السخرية. لا. هو عايز يوصل لنا رسالة من باب المعرفة ثم التغيير بإذن الله النهاردة التوكتوك بتاعنا لف ودار كتير في شوارع وأحياء مصرية ممكن تبقى شوارع عموميه رئيسيه وممكن تبقى حارات شعبية جانبية لكن مش هي دي القضية زي ما قلنا ان التوكتوك بتاعنا بيلف وبيدور على سويك الإنسان في أي مكان عشان يرصد لنا السلبيات اللي بقت يوم عن يوم بتزيد وعشان في ناس كتير بيقولوا ما احنا عارفين سلبياتنا ومع ذلك مفيش أي نوع من أنواع التغيير عايزين نقول لهم أن المعرفة هي أول طريق الإصلاح ومش بس هنبصل الأمور بنظرة النقد لا كمان هنبصلها بعين النقد من أجل التغيير ومع العزيمة والإرادة هيجي التطوير بإذن الله يعني لازم نعرف فين المشكلة وإيه هي علشان نعرف نحلها من غير ما نعرف وجعنا فين عمرنا ما هنعرف ندوي النهاردة لوك لوك هو راكب التوك توك وماشي في أمان الله شاف مجموعة من الشباب واقفين بيتخنقوا ولأنه استاذ لوك, لوك بيحب يهد النفوس راح علشان يشوف في إيه وبمجرد وصوله لمكان الخناءة سمع شاب بيقول للتاني مش هسيبك وخد عندك سيل هايل من الشتايم والألفاظ الخارجه البزيئة اللي طبعا حفاظا على مسامح حضراتكم ما ينفعش نقولها وعلى الفور قرر أستاذ لوك لوك ينسحب أحسن تيجي الطوبة في المعطوبة وينولوا من الحب أصدم من الشتيمة جانب للأسف بقت أسهل حاجة عندنا الشتيمة والألفاظ الخارجة بقى سهل كده تتقال على الملأ بغض النظر عن ان ده غير اخلاقي او غير حضاري او حتى غير تربوي بقى ما فيش ان إن الكلام ده ممكن ما سمع الناس او يخدش حيائهم وخصوصا لو تتخيل إن أختك او بنتك ماشيين وسمعوا الكلام ده يا ترى ترضى ليهم ده غير ان كل كلمة بتتقال بتتاخد يا اما لينا او اللي بالله علينا المصيبة الاكبر يا جماعة لما الكبار هما اللي ييجي منهم الكلام ده وده اللي شافه بعينه استاذ لوك لوك وهو واقف في اشارة مرور وكان في جنبه استاذ راكب عربية شكله كده محترم وبن ناس وفجأة العربية اللي قدام الراجل ده ريحت شوية عليه وخبطت في عربية اخينا نزل الراجل طبعا يوصل العربية وهو مستشيد غضب وبرغم ان العربية ما حصل لهاش حاجة لكن الراجل برضو ما سكتش واذا بيسيل من الشتايم والالفاظ اللي ماينفعش رتقال نزلت عيني على الراجل اللي خبطه ومن الناحية التانية شاف استاذ لوك, لوك راكب توك توك عيلين من اللي بيبيعوا مناديل بيتخنقوا وزي ما يكونوا كله دخلين في السباء اللي يشتم بافزع شتايم يفوز بعلبة منديل قال أستاذ لوك لوك بينه وبين نفسه يعني لما نشوف أطفال لسه سنهم ما جواز الخمس سنين وبيشتموا بألفاز بزيئة ما نستغربش وما نلومش عليهم لأنهم بيتعلموا من الكبار اللي المفروض هم يكونوا قدوة حسنة لهم وده مش بس بيحصل من أطفال الشوارع لا للأسف بقى أي طفل ممكن يسمع الكلام ده يتأثر بيه ويقوله الناس اللي بيشتموا بالأسلوب ده لازم يراعوا إن في أطفال في سن النشق لسه طالعين عاملين زي الرادار بيلقطوا أي كلام يتقال وللأسف أصبح مجتمعنا بيتعامل مع الكلام الخارج والألفاظ البذيئة وكأنه عامر عادي جدا يعني تلاقي واحد بيشتم صاحبه وعادي جدا تلاقيه منشاكح وهو بيشتم بأمه وأبوه والله يكون فعون أستاذ لوك لوك طول ما هو ماشي بيسمع كلمة من هنا وكلمة من هناك وخصوصا سوئين الأوتوبيسات مش سايبين حد في حاله وده مش تعميم لكن للأسف هم دول الأغلبية أظن بقى أن أحسن حاجة ممكن يعملها أستاذ لوكلك من هنا ورايح إني يسيبه دانه في البيت قبل ما ينزل علشان التلوث السمعي بس حتى ده ممكن ما ينفعش لأن الإنسان ساعة كتير بيبقعت في بيته في أمان الله ويسمع برضه كلمة أبيحة طلع له من الشارع أنا قريد حديث يخوف قوي الحديث ده عايزين نحطه قدامنا كده كمبدأ ونحفظه كويس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الجنة على كل فحاش بزيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له متخيلين؟ يعني إيه اللي ممكن يسهل في الدنيا يخذيني أخسر أخريتي بالشكل دوت وفي حديث ثاني بيقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام الله هو ده اللي احنا عايزينه ما تيجوا نعمل كده وإحنا الفيزين في الآخر ايه رأيكم تعال نبدل الفاظنا اللي مش كويسة بكلام طيب ناخد عليه ثواب كبير تعالوا نتعاهد مع بعضنا قدام ربنا ان احنا هنحافظ بعد كده على ألسنتنا ومش هننطق بأي كلام بزيء وهنحافظ على مسامع الآخرين ومش هناذيهم بكلامنا وقبل كل دوت علشان نرضي ربنا وربنا يرضي عننا ورسولنا الكريم يعني تخيل انه بيتعرض عليه أعمالنا كل خميس وبيشوف الصحيفة بتاعتنا مليانه كلام وحش هل بنظرك هيكون سعيد ولا حزين؟ وآخر كلام وأجمل كلام ممكن نختم بيه حلقتنا النهاردة هو كلام المولى عز وجل قال تعالى وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن وقال تعالى وقولوا للناس حسنا وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون بتمنى تكون حلقة النهاردة نالت إعجابكم وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة ومواقف جديدة وسلوكيات عديدة من برنامجكم لوك لوك ركب توك توك شعرنا دايما مع شوارع مصر محروصة مش هتقدر تغمد عينيك أكيد من قطر الإزبهلال